5. استمع إلى الحوار ثم قرأه واكتبه في دفترك تاريخ كرة القدم يا أبي ماذا تعرف عن تاريخ كرة القدم؟ أولاً كرة القدم لعبة جميلة وممتعة يشاهدها ويمارسها كثير من الناس ويعود تاريخ كرة القدم إلى ما قبل الميلاد من النادي الأول الذي نشأ في تركيا يا أبي؟ هو باشكتاش نشأ في سنة 1903 أين بدأت لعبة كرة القدم لأول مرة؟ بدأت في إنجلترا في القرن التاسع عشر شكرا يا أبي وأنا أريد أن أكون لاعبا ماهرا يتحدثون عني في المستقبل إن شاء الله يا حسن